كل منا لنا حوائج في النهار إ ن م ا نغدو ونروح من أ ج ل ه ا ثمه مخاوف نريد أ ن ندفعها و ث م ة آ م ا ل نريد أ ن نجمعها و ث م ة طرائق نريد أ ن نسلكها وكلنا معشر المؤمنين ي س أ ل الله التوفيق من أ س ع د الناس حظا بتوفيق الله له من حسن ا قيامه بين يدي ربه في الليل إ ن الله أ ك ر م و أ ر ح م و أ ج ل أ ن يخذل عبدا قام له في الليل إ ذ ا جاء ليقضي حاجته في النهار إ ل ا أ ن يدخر الله له شيئا أ ع ظ م